كل شيء هارف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فلثنا مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولون حدثن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا علم الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكون من كان يرضون قا الله فإن أجل الله لا